انما ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم او من نشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا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 إِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا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 ورحمت ربك خير مما يجمعون ولو لئن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفّر بالرحمن لبيوتهم سقفاً لبيوتهم سقفاً من فيض ومارج عليها يظهرون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 أفأ تسمع الصم أو تهدى العمي أو من كان في ظلال مبين؟ فإنما نذهب النب ك فإن منهم متقمون أو نري أنك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون.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 هذا بيوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأَخِلَّ أُوَيُومَ إِذِ ابْعَضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَن تُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخِلُ الْجَنَّةَ أَن وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب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 لا يفتَّر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكذون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون